قل بلاء وربه لا تأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لأجلي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم عفرة ورزق كريم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 أفلم يروا إلى ما بين عيدهم وما خلفهم من السماء والأرض إن ش نخسف بهم الأرض أو نسخط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال او يا جبال أوبي معه والطير الا له الحديد ان نعمل سبغات وقدل في السرد وعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قد شهر وروحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بيدي وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِمَّا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ حَرِيبَةٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ من اعْمَلُوا آلَ داود شكرا وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله الله